قمت عشقل وانا الطبيعة والزهور وقمت انتظر لحظات غروب الشمس وشكلونها الليل مع ضوى القمر يضفي على قلبي سرور ضوى القمر من خدها والليل غيم امتونها الله يعين العاشق اللي شايل قلب غيور لا شاف بعض الناس في كثر الحالة يطرونها يليتها تخل في جمال الوجه ما تمشي سفور وصرنا بس الوحي دلي عرف مضمونها مضمونها كل الحالا والطف واحساس وشعور. الله يسلمها ويحفظها لنا ويصونها يا نور نور النور يا طلبك القمر بالليل نور من هو يلو مالقارب لو خل البشر لعيونها بالمختصر حبي لها عاد تحويها السطور يعني على المعنى الصحيح قولوا علي مجنونها المشعاب